ونبت من قبري وحول النابتون من القبور هي نفخة واستيقظ الموتى على مر العصور ونبت من قبري وحول النابتون من القبور هي نفخة واستيقظ الموتى على مر العصور فإذا البحار مراجل تغلي ونيران تفور وكواكب تهوي وأخرى في محاجرها تغور والراسيات تهد من نسب وتندك الصخور ويكاد حول اليوم يقتلع القلوب من الصدور والشمس فوقه مودن والأرض تحته مودن وأنا المروع هل تراني للفلاح أم الثبر وأنا المروع هل تراني للفلاح أم الثبر أجحت وجهي سرداً فإذا السلاسل والحديث وجهنم السوداء من أشداتها سال الصدي وأجحت وجهي سرداً فإذا السلاسل والحديث وجهنم السوداء من أشداتها سال الصدي ولها دوي في شهيق في زفير في وعي غطا إذا ألقو فيها أرعدت هل همزين ولها دوي في شهيق في زفير في وعي غطا إذا ألقو فيها أرعدت <تصفيق> فی ها من الغسلین والزقوم والحر الشديد والزمهرير وأنهر النيران والقار البعید فی ها من الغسلین والزقوم والحر الشديد والزمهرير هنا من عبيد الله تضرموا من عبيد الله تضرم للعبيد. هذه وأشحت وجهي يمنة لأرى النعيم أرى الجمال في جنة الفردوس كم من أجلها شدت رحال وجهي أرى أرى في من أجلها شدة فيها القصور مرصات بالجواهر واللأل والخمر تجري أنهران لكنها الخمر الحلال والدانيات من الجنى والكثر العذب الزلال العسر فيها كل ما فيها يسير للدواء وأشحت وجهي يمتا لأرى النعيم أرى الجمال في جنة الفردوس كم أجلها شدت رحال ما لا تحيط بحسنها أقصى خيالات, أقصى خيالات الخيال لا حزن فيها بل خلود في السرور بلا زوء لا شمس فيها وهي من عجب التفين والظلال اكتب لنا يا ربنا في جنة الخلد المآل اكتب يا ربنا اكتب لنا يا ربنا في جنه الخلد المقال اكتب لنا يا ربنا في جنه الخلد المقال اكتب لنا يا ربنا في جنه الخلد المقال